ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللّائ ولدنهم وإنهم لا يقولون مُنكرًا من القول وزورا وإن الله لعفُور غفور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 ان الذين يحدثون الله ورسوله كبتوا كما كبتا الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين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 ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك،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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها.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 أَأَشْفَقَتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَائِكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُو الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ